بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول لله والرسول 119. الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين مَ المُؤمنِنونََّينَ إذذُكِرَ الله وَجِلَقلُلوبُم وَإذةُ لِيَ عَلَهِم آيَتُهُ زَادَتثُم إمَان إمُؤْمنونَ الذيينَ إذادكِرَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ ربهم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 المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يظهرون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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويؤيد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر اق الله الحق ويبطل الباطل ولنكرها المجرمون من يحفظ الحق وينصر الباطل المجرمون